و ب ا ثم بينا قليلا بعض المعاني ا ل م ت ع ل ق ة بهذه ا ل ص ف ة و خ ا ص ة المذهب المتعلق ب ا ل ذ الذي لا يقره ب و ج و د ا ل أ ل ف س ي ق ي ة ث م بعد د ذلك ل خ ن ا في ما يسمى ا ل ص ف ا ت ا ل س ل ب ي ة وهي الصفات التي تنفي عن الله سبحانه وتعالى أ م ر ا لا يليق به و أ و ل ه ا ص ف ة القدم وتكلمنا ع ص ف ة القدم وكذلك يليها ص ف ة البقاء ثم توسعنا قليلا في قوله و أ ن ه تعالى مخالف لخلقه وتوسعنا في قوله سبحانه وتعالى ليس ك ن ف ي ه شيء وهو السميع البصير هذه ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة التي هي أ ص ل أ ص و ل ع ق ي د ة آ ل السنه والجماعه حيث قدم الله سبحانه وتعالى التنبيه على الاثبات ليكون أ ص ل ا له ثم تكتبنا انه سبحانه وتعالى تنه عن المحل ونبهنا ط ل ب الكرام أ ن المحل هنا لا يقصد به المكان كثير من الطلب يفهمون المحل معنى المكان ا ل م ل مصطلح خاص المدرسة ا ل ر ش ع يقول ة بمعنى مذهب ومذهب تعالى أن ذات ذاته ذاته الله الفروض الاتحاد تحل وهو في عبدالله م ق ر و ا تصغي ل م ذ ب المقر ى ولا هي دعوة فروض صارى ثم بعد ذلك يقول نحله اهل الزيغ والالحاد وهذه ا ل ع ق ي د ة انتشر كثيرا في الشرق وجاء ا ل إ س ل ا م ل ي م ل ه ا في حق الله سبحانه وتعالى إ ذ لا يكون كذلك الا الصفات تحل بالذات الا الصفات أ م ا أ ن تحل ذات بالذات فهذا مستحيل ولا يليق بذاته سبحانه وتعالى ثم أ د ر ك ن ا الوقت في تعالى الله سبحانه وتعالى عن المخصصين وصلنا إ ل ى هذه الصفه أ ا طيب إ ذ ا ن ف س ف الصفحه السته رشيد يقول ا ل ش ي ء رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه امين غني عن محل أ ي ذات يقوم بها اذ لا يكون كذلك الا ا ي ص ف ا ت ومولانا جل وعلا ذات يتزه عن ذاتها وعن المخصص ثم تكلمنا عن التخصيص ونؤمن إ ن شاء الله ما ب د أ ما انتهي في الفصل الماضي التخصيص أ ي ه ا ا ل إ خ و ة أ ف ض ل ط ر ي ق ة لتعريفه هو المثال في هذا اللوح قلنا في الدرس الماضي لو أ ر د ن ا أ ن نرسم ص و ر ة أ و شكلا على هذا اللوح ما هي الاحتمالات التي يمكن أ ن يرسم بها هي احتمالات كثيره احتمالات عديده هذه الاحتمالات ب ا ل ن س ب ة للعقل هي سواء م س ت و ي ة بمعنى من الممكن أ ن أ ر س م هذا الشكل من الممكن ان ارسم هذا الشكل من الممكن ان ارسم هذا الشكل هذا ما معنى الاحتمالات سواء في العقل مفهوم طيب قبل أ ن أ ر س م شكلا ل ما ء الاحتمالات في العقل كلها سواء ف إ ذ ا ركنت هذا الشكل الخاص من دون ب ق ي ة الاحتمالات هذا يسمى ترجيحا ل أ ح د الاحتمالات على الاحتمالات ا ل أ خ ر ى هذا الترجيح ضمن د ا ئ ر ة الخطائر التي هي م س ت و ي ة في العقل ترجيح أ ح د ا ل خ ط ا ئ ص على ب ق ي ة الخطائر هذا الذي يسمى التخصيص وهذا التخصيص عقل يوجب وجود المخصص الذي قام بهذا التخصيص ل أ ن هذا الشكل ليس ل ا ر ا د ة وليس ل اختيار ا ل آ ن هذا الشكل وهو على ذوح ا ل ل ح هذه الذاكره ليس ل ا خ ت ي ا ر ليست هي ليس ا ن ا ل ا خ ت ا ر أ ن تكون على هذا أعطق كنت ممكن ا ن ع ق ل اذا إ العقل ي ت ف ا ء من الذي اختار ل ه هذا الشكل من الذي خف هذه ا الصوره لا بد من إ ر ا د ة أ خ ر ى ولا بد من, من اختيار هو الذي قام بهذا التخصيص وهذا من أ ق و ى ا ل ا د ل ة في العقل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى اتصاصه ب ص ف ة ا ل إ ر ا د ة كما ياتي معنا إ ذ ا طبقنا هذا على المخلوقات المخلوقات لم تختر خصائصها قلنا البارحه ا ل ش ج ر ة هل هي التي اختار أ ن تكون على ذلك الشكل ا ل إ ن س ا ن هل هو الذي اختار أ ن يكون على هذا الشكل ليس باختياره إذن باختياره. اذن خ ت ي ا ر ه إ هذا اختيار من هو اختيار الله وتخصيص الله سبحانه وتعالى أ ح د المجاهدين في يوم من الايام ن قال لي لا طالما ان اخطف ا ل إ ن س ا ن ل ذ ل ك وتكلم معي نوعا ما حول ما يسمى ا ل آ ن ب ا ل ح م د النووي تسمعون ب ا ل ح م د النووي جيني جيني كيك ي ع ا ي طيب قال لي هذا الانسان يمكن أ ن ن خ ت ي ل ه فيما يسمى ا ل ك ر و م و ز و م او ع ا د ي ة طيب هل انت تتنشر اشكاليه ل التخصيص هنا السؤال ما الذي خصص ا ل ك ر و م و ز و م ويعرف الشغل بشر جحا البار ان هناك ذرات من الذي خففها بهذه القوانين ومن الذي وضعها على ذلك النحو هل بخيارها اذن هو اختيار من اختيار الله سبحانه وتعالى وهذا التخصيص هو من الصفات التي لا تنفك عن المخلوقات فتفكرون البارحه عندما قلنا هناك صفات لا تنفك عن ا ل م خ ل ق ف ا لذلك منها ك ر ه ا ذ ل هنا العلماء دائما ي ن ذ ب و ن الله سبحانه وتعالى عن هذا المعنى ل أ ن ه ا ص ف ة م ل ا ز م ة للمخلوقات انها تخصص ببعض ما يجوز عليه لذلك س ي أ ت ي معنا في مبحث ا ل إ ر ا د ة إ ن شاء الله ص ف ة ا ل إ ر ا د ة هي ص ف ة ق د ي م ة ق ا ئ م ة بذاته تعالى تخصص الممكن بعض ما يجوز عليه والله سبحانه وتعالى م ن ذ ه منزه عن ذلك مفهوم إ ن شاء الله طيب سيدي ن ببعض م ا ي قال ه ع ض م المخصص ي ق ب ه سمتذل ب اي ا ل م ا ي ئ ز لتخصيصه ا ل م م ك ن ببعض ما ي ق ب ل ه ببعض ما يقبله أ ي ما يقبله من الاحتمالات ا ل أ خ ر ى الله سبحانه وتعالى ي خ ف ص المخلوقات ببعض ما يجوز عليها وبعض ما يجوز عليها له ما يقابله مثلا يخفصه الله تعالى في مكان ما يقابله جميع ا ل أ م ك ن ة ا ل أ خ ر ى فيخفصه بزمان يقابله ا ل أ ز م ا ل أ خ ر ى ويخصصه بحجم ويخصصه بشكل وبلون و ب أ ب ع ا د تقابل الخطيات ا ل أ خ ر ى هذا المراد من كلام الشمس اي الفعل ل ت ق ص ي ص ه الممكن ببعض ما يقبله إ ذ لا ي ف ت ق ل إ ل ي ه إ ل ا ما يقبل العدم اشك أ ن هناك ع ل ا ق ة ع ق ل ي ة و ث ي ق ة بين التخصيص وبين ق ا ب ل ي ة العدم ل أ ن التخصيص هو أ ح د ا ل ا د ل ة على التغير والحدوث من الذي يخفص شكله ببعض ا ل أ ش ي ا ء دون بعض هو الذي يقبل التغير والتبدل والغير والتبدل هو أ ح د العلامات الكبرى ع ل ى الحدوث أ ن ه يجوز عليه الوجود ويجوز عليه العدم في ذاته و ف ا ت ه و أ ف ع ا ل ه اذ لا ينتقل إ ل ي ه إ ل ا ما يقبل العدم ومولان جل و ع د ا واجب الوجود الله سبحانه وتعالى لا يقبل العدد واجب الوجود في ذاته وفي صفاته سبحانه وتعالى إ ذ ا هذا يعني تقريبا المقصود من كلام الشيخ في شرحه تعالى الله سبحانه وتعالى عن ا ل م خ ط ص ي ن ثم قال الشيخ أ ن ه الله تعالى وواحد في ذاته فلا يتطور تطرق الانقسام إ ل ي ه تعالى الله سبحانه وتعالى أ ن يجمع به هذا المعنى الذي هو الانقسام والتاكيد وهنا فائده وهو قولنا واحد في ذاته والله سبحانه وتعالى يقول في ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة قل هو الله أ ح د قال العلماء أ ح د هي أ ب ل غ من واحد د أ إ ذ الواحد ي ق ب الشريك. ا ل هو الذي لا يقبل الشريك فهو سبحانه وتعالى واحد في ذاته وفي اتفاقه وفي أ ف ع ا ل ه عندي الانقسام فقال العلماء أ ح د تبكي عن الله س ب حتى ا ن ه و التعدد في ذاته ف ل ي امله من, من هذا التعبير امله ا ل من و ح د قل هو الله أ ح د ا ل آ ن السؤال لماذا لا يجوز على الله وتعالى هذا المعنى الذي هو الانقسام والتاكيد الجسم مركب, الجسم مركب من اجزاء وكل هو مركب من أ ج ز ا ء يفتقر إ ل ى اجزائه فمثلا هذا الجسم مركب من أ ج ز ا ء فحتى يقوم هذا الجسم هو يفتقر إ ل ى كل جزء من أ ج ز ا ئ ه ويقوم إ ل ا بمجموع أ ج ز ا ئ ه وهذا يؤدي الى ا ت الافتقار من جهتين اثنين الجهه الاولى ان الكل م س ت ق ر إ ل ى مجموع أ ج ز ا ئ ه و ا ل ج ه ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن كل جزء من الاسد يفتقر إ ل ى ذ ا ت الأجزاء كل جزء يصير في لذلك حد م س ق ر إلى ا ل أ ج ز ا ء الأخرى لذلك التركيب يوجب عقلا الافتقار الى المركب اذا نظرنا الى المخلوقات وقد ركبت من اجزاء و اجزاؤها ركبت من اجزاء وهكذا دولت العقل يوجب المركب و يتساءل من الذي ركب و من الذي ركب مفهوم ان شاء الله و كلها تدل على و ج و د سبحانه و تعالى وهو منزه عنها الله منزه عن هذا المعنى طبعا قد يتساءل ا ل إ ن س ا ن لماذا نعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه هذا المعنى ل أ ن الفلسفات ك ث ي ر ة والمشككون كذلك يعني تعلمون السهل يوم ك م فيها من الشبهات وهذه ا ل ح ف ي د ة ك ف ي ل ة إ ن شاء الله أ ن تصحح التطور في م متعدد ا ب ا ل ع ق ي د ة ا ل ل إ س ا م ي ة واحد في ذاته فلا يتطور تطرع الانقسام اليه يعني إ ذ ا سئلنا سؤالا ما هي ا ل ع ل ة وما هو السبب وما هو الدليل هو هذا أ ن الانقسام يؤد م ب ا ش ر ة إ ل ى الافتقار اذ تفتقر ا ل أ ج ز ا ء إ ل ى بعضها ويفتقر الجسم أ و يفتقر ذلك الشيء إ ل ى اجزائه الافتقار الله ه والله غ ل هو الغني الحميد سبحانه وتعالى وواحد في صفاته فلا صفاتي يشاركه أ ح د في وطف من أ و ص ا ف ه فهو ا ل م ف ر د بالالوهيه جل جلاله وعلاواته سبحانه وتعالى واحد في صفاته فلا يشاركه احد في وطف من اوصافه الله سبحانه وتعالى لا يشاركه احد في وطف من اوصافه من شارك الله و عز وجل في وصف من أ و ص ا ف ه فقد شاركه في ح ق ي ق ة من حقائقه ومن شارك الله سبحانه وتعالى في ح ق ي ق ة من حقائقه فقد شارك الله سبحانه وتعالى في شيء من الالوهيه وذلك يحيله ويحيله ا ن ق ليس ل كمثله شيء وهو السميع البصير هناك كتب ك ث ي ر ة تبين ا ل ع ل ا ق ة بين الفات اي ا ف ع ل الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى وذات الله سبحانه وتعالى حقائقها لا يدركها العقل ويعجز عن تصورها والله سبحانه وتعالى تعالى ان يشاركه احد مخلوقاته احد هذه الحقائق في ذاته او في صفاته او في افعاله والعلماء دائما يبينون ع ا د ة عند التطرق إ ل ى هذا المبحث ما معنى أ ن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه رءوف رحيم والله سبحانه وتعالى أ ن اسمائه الحسنى أ ن ه رءوف رحيم أ ل ا نقول زيد من الناس عالم ونقول الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم ف م س ر في ذلك هناك ق ا ئ ل ة يعني يحبي د و ر ه ا قالوا ا ا ا ا ش ت ر ك في ل ل ي لنا ل الاشتراك ش ت ر ا ا ك في الاشتراك في الوصف ي ا لا و ل يعنى الاشتراك في مراتبه الاشتراك <تصفيق> الاشتراك <في الوقف تصفيق> هل إ ذ ا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه رؤوف رحيم هل هذا بمعنى أ ن ه م ش ا ر ك المولى عز وجل في صفه من صفاته ابدا إ ذ ا قلنا أ ن فلان من الناس عالم هل يعني ذلك أ ن ن ا وقفناه بما وقفنا به المولى عز وجل أ ن ه سبحانه وتعالى عالم لا ما زبه ذكره ل أن ا ل م ا م خ ت ل ف ة أ ن المراتب م خ ت ل ف ة ا ل أ ل و ه ي ة أ ي صفات وكمالات م ط ل ق ة ليس لها حدود ولا يجوز عليها النقص ولا التغير ولا التبدل بحق وهذا يرهق الذهن, الذهن ويكاد يعني يعجز عن تصوره عجزا مطلقا لذلك لا يتصور يستحيل عقلا أ ن تتعدد ا ل أ ل و ه ي ة هذا مبحث إ ن شاء الله في المستقبل كمبينه بالتفصيل يستحيل عقلا أ ن تتعدى ا ل ا و ه ي ة ويستحيل أ ن تتجدى ويستحيل عليها ا ل ز ي ا د ة أ و النقطان ل أ ن ا ل أ ل و ه ي ة أ ي ذات ليست ك ا ل ز و ا ت و ك م ا ذات م ط ل ق ة و ع ظ م ة م ط ل ق ة وجبروت مطلق وكبرياء مطلق ة لا يجوز عليه النقطان بحال لذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت وفي ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى لا على بعضهم على بعض أحد درس الدروس يدو متتعد الآية قال إما المانع؟ الإشكال؟ النسوذ الآله تتفاهمين سؤال الآلهة على إلى في يعني شيني الإشكال؟ الآله تفهمين سؤال إلى من ما المانع الآلهة؟ إلهي بعض ي ت ل هذا بما في السماوات والارض ل ى اخره السبب في ذلك هو فهم معنى ا ل ا ل و ه ي ة إ ذ ا قلنا ا ل و ه ي ة أ ي هناك ع ظ م ة م ط ل ق ة ليس لها حدود وكبرياء مطلق ة وجبروت ا مطلق ة و إ ر ا د ة ن ا ف ذ ة م ط ل ق ة لا يجوز عليها النقصان بحال وكذلك صفات وكمالات لا يجوز فيها لا النقصان ولا ا ل ز ي ا د ة هل تتصور مع هذه ا ل ح ق ي ق ة أ ن تتعدد ا ل ج ن و ه ي ه ابدا لا تتعدد ا ل ج ن و ه ي ه لذلك الوصف ا ل ق ر آ ن ي لعل ى بعضهم على بعض وفي ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى لها ثلاثه ذ ا تعبير دقيق وهو تعبير رباني يفي ببني تلك الحقيقه ة وافت ا في, في ف ص سبحانه وتعالى واحد في أ ف ع ا ل ه فلا فاعل إ ل ا هو واحد في أ ف ع ا ل ه فلا فاعل إ ل ا هو كل فعل في الكون كل فعل في هذا الوجود ينتب الى الى الله سبحانه وتعالى فلا فاعل إ ل ا الله ولا مؤثر إ ل ا الله حتى قال العلماء لا يتحرك متحرك ولا يسكن س ا ك ل في ملكه إ ل ا بقدرته سبحانه وتعالى لا يتحرك متحرك من... ولا يسكن س ا ك ل إ ل ا باذنه و إ ل ا بقدرته سبحانه وتعالى فلا فاعل إ ل الا ا ل ل ه الله إ ا ا ل ل سبحانه وتعالى ولكن ا ل إ ن س ا ن ت غ ر ه ا ل م ش ا ه د ة عدم ا ل م ش ا ه د ة هو عدم ا الغرور وهو عدم ا الحجوه ينظر الناس إلى العاد ينظر الناس الى ع ا الناس د ينظر ل إ ا ل أ ف ع ا ل فيحجبون بها عن فعله سبحانه وتعالى فينسبون ا ل أ ف ع ا ل إ ل ى ذات المخلوقات وينسبون إ ل ي ه ا التاثير الذاتي وهذا ما جاء القران بنفسه ما رميت اذ رميت ولكن الله رميت قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ما الفرق بين كوني وصيري لم يقل البول عز وجل صي بردا وثلاثا كوني بردا وثلاثا هناك الفرق قال العلماء استعمل الله سبحانه وتعالى تعتقد كوني أ ي ض ا هناك أ خ و ا ن ا م خ ت ل ف ة كلها بخبره الله سبحانه وتعالى كلها بخبره الله سبحانه وتعالى لو قال كوبا ان هناك فعلا ذاتيا للنار يعني هناك احتراق تفعله النار بذاتها لا يخلقه الله سبحانه وتعالى ل ي س ت ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة ليس لها تاثير إ ل ا تغيير وتحويل ا ل ا ح ت ر ا ف الى برد الى برد و س ل ا م ولكن الموت ج عز وجل لم يسمع من هذا التعبير خيري ر ب د انما إ قال كوني ب ايه البوجة عز وجل والله عز ل الحرقة والله بردا و ل ل ه عز وسلامه هو ل ذ ي يخلق ح والله عز وجل هو الذي يخلق السكون وكل كون في ملكه بكن فيكون لا, لا, يصدر لا يتحرك متحرك ولا يدخل ساكن في كونه إ ل ا ب إ ذ ن ه سبحانه وتعالى فلا فاعل ع ح ق ي ق ة إ ل ا الله سبحانه وتعالى واحد في أ ف ع ا ل ه فلا فاعل إ ل ا هو أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يرزقنا اليقين ع ب ى الله سبحانه وتعالى و أ ن ه هو المتصرف في الكون عندما استشعر ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم ذلك صار صاروا لا يخافون في الله لومه لا و استوى عندهم الذهب والفضه و استوى عندهم ا ل ح ي ا ة والموت سيدنا عبد الله ا بن خ ذ ا ف السهل رضي الله تعالى عنه كان أ س ي ر ا لدى ملك الروم قال له هل لك أ ن ت النصر و أ ع ط ي ك نصف ما أ م ل ك فقال له سيدنا عبد الله بن ح ذ ا ف ه السهمي رضي الله تعالى عنه لو أ ع ط ي ت ن ي جميع ما تملك وهذا فيه تعجيز له وجميع ملكته العرب هذا فيه ز ي ا د ة تعجيز على أ ن أ ت ن ح ى عن ذ ي ن محمد صلى الله عليه وسلم قيد ش ع ر ة ما فعلته ألا الان أغراض ا ن ل آ سيهدده بالقتل قال له إ ذ اذن فقط ل ت فماذا أ ج ا ب ه أ ج ا ب ه جوابا يدل أ ن هذا الرجل هو متيقن أ ن ه لا فاعل في هذا الكون إ ل ا الله سبحانه وتعالى قال له أ ن ت و ل ا ك أنت بين قوسين الجوان تبرزك وذلك هذا باللغة العامية هذا صاحب المتيقصن اليقصن فقال لهم ورموه بالسهم قريبا من يدي ه قريبا من راسه حتى لعله يرجع ا ل ص ح ا القدر بالزيت ب يرهبوه بذلك ة وضعوه في يغني أجل من أن ثم أ م ر ي ل ق ا ئ ه في ذلك القدر فبكى فقيل له لقد خاف بنا الموت فلما سيق إ ل ى ملك الروم قال له ما ابكاك قال له والله ما ابكاني إ ل ا أ ن ي ك ن ت في نفسي تقتل اليوم في سبيل الله م ر ة و ا ح د ة فتمنيت أ ن ن ي أ م و ت في سبيل الله عدد ما في جسمي من الشعر فقال له ج يصدر ع ن ا لك م ع ا قال ن ي له هل ل أن تقبل ذلك قال سيدنا عبد الله أ ق ب ل ر أ س عدو من عدو الله ونخلي سبيلي وسبيل اخواني لا أ ب ا ل ي ش و ف من أ ج ل اخوانه ولانه عربي صاحب شهاده مصعب ينفع القبول راسه لكن من اجل إ خ و ا ت ه فقبل له راسه وفرج عنهم جميعا ثم عندما سمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله ع ا ل ن ه ذلك قبله راسه وقال له حق على كل مسلم في المدينه ان يقبل راس عبد الله بن خ ت ا ث الثاني رضي الله تعالى اصحابه رسول الله الذين تيقنوا انه لا فاعل الا الله الان انتهينا من الصفات ا ل س ل ب ي ة ثم بعد ذلك الشيخ يعذبنا ما يسمى بصفات المعاني وهي الصفات الدائقه بذات الله سبحانه وتعالى قبل ذلك نعمل لك في شكل فائد و في شكل أ ن و ا ع ل أ ن ن ا سنحتاجه وهو موجز في تعريف الاحكام أ ح ك م مش في شكل موجز موجز في تعريف الأحكام العقلية نتنولوها ا شكل ل تعريف في في أ ا ل ع ق ل ي ة ثم ق و ل ا ل ك ت ا م الغزالي اذا كان م خ ا ل ت ن ي ش الذاكره في الاقتصاد في الاعتقاد قال هذا يقول الكتاب الغزالي الوجود ينقسم الى ثلاثه اقسام الامام الغزالي هو ذ ا لا هذا ظلم ظلم بدين المعدل الغذالي في س ف امام ا ل الغذالي ا من ائمه الدين ومن ا ئ م ة الشرع وهو امام في ا ل م د ر س ة ا ل ا ش ع ر ي ة وهو كذلك امام من ا ئ م ة العظام في اصول الفقه وفي المذهب الشافعي فهو عالم من علماء المسلمين ولكنه قام بواجب م يسمى ا الوقت ما هو و الدفاع ج ب ا و هو ق ت ا ل عن ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة خ ا ص ة في القرن الخامس و ا ل س ا ت س هو القرن الذي زحفت فيه ا ل ف ل س ف ة ا ل ي و ن ا ن ي ة إ ل ى الامه أ م ة ل ل إ س ا ي ة فلذلك الوقت قام بواجب و و أنه كتب م ق الاسلاميه ط ا ف ل أنه ع ا م بمذهب ه ؤ ل ء ث بعد ذلك الفلاتفة ل تهافت ر ع ل ي م يبين البار من الحق فهو تكلم في ا ل ف ل س ف ة لم يتكلم بذلك مثل ا مثلا, مثلا مثلا هناك مثل ابن س ي ن ا او الفارابي او الكندي او ابن باجه ة ن ثم معاصرين يعني علماء يعني في هم يعني يعني العبارة على سابقوني بما الدابرة في يتفصلون هذه الإباب ا ا ل غ ز ل ي ع ق و ه مع ومع إذن سينة ا ل ر ا م نوعى هل و ت ع ا ى عن ذلك ينقسم ع ي ا ب الى من ثلاثه اقسام هناك ما يشف وجوده ما يشف عقلا ما يشف عقلا وجوده ما يشف عقل. هذه فرصه من مرابط الوجود ما يجب ع ق ل و ج و د ه ويعرفه و ما لا ي ت ص و ر ا ل ع ق ل هو ما لا يتصور في العقل ع ل م ه لا, في العقل لا في العقل يعني ت ص و ر في ا ل ق ل علمه ع ي مهما أ ر د ت أ ن تتصور أ ن ه غير موجود ف إ ن عقلك لا يطيق ذلك و إ ن عقلك يرفض ذلك والفضل ذلك مثالا ً المثال ا ل أ ش ه ر في كتب ا ل ع ق ي د ة هو التحيز ب ا ل ن س ب ة ل ل ج ر م أ ن ي أ خ ذ الجسم حيزا ً من الفقر اصباته السؤال هل تتطور وجود جسم ليس له حيز أ ب د ا ً إ ذ ن ي ج ء عقلا وجود الحيز الحي الذي ي أ خ ذ ه المكان هذا المثال ا ل أ ش ر هو التحيز بالنسبه لي للجسم يقول يجب عقلا التحيز إ ذ ا وجد الجسم لا يتصور حق ل عدمه لا يتصور وجود جسم لم ياخذ حيزه من الفراغ ولم يتحيز الفراغ فهو مثل جسم موجود وهو عاده سر هل يعقل هذا ام لا إ ذ ا كان المجموعه قطعة ر هو ل م يوجد ا م ا م الجويني يقول اثقلوا الاحكام ا ي م الجوي أبقل العقليه ة ف إ ن هي ا ل ل ع ع ي ن ي هي أحد العقل م ضمن و والخطيرة ي الدقيقة ن ا ل ي د ة ا إ ل لأن الله سبحانه وتعالى ا سبحانه م ي ة قد مدح العقل مدح فالعلماء ي ق ر الكريم في كثير من وسمها الأبطار آ الآيات ن من النهر من فسماءه الألباب وسماءه في وسماءه وسماءه الجام آية و يعقلون يعقلون ن ع ل ل ف ا غ ا ض ب و ا في هذه المعاني واستخرجوا لنا الميزان العقلي الدقيق وسموه ا ل أ ح ك ا م العقليه هذه ا ل م ن ه الاولى يجب عقلا موجودا هناك مثال في الرياضيات للذي لم يفهم هذا لو قلنا واحد زادت واحد يساوي كم اثنان هل يتصور في العقل أ ن تكون النتيجه كفر أ ب د ا هل يتصور في العقل أ ن تكون النتيجه عقل ابدا يجب عقلا أ ن تكون النتيجه اثنان ولا يتصور في العقل عدمه س ن ي ممت خ و ص معكم حتى أ ت س ؤ ا ل لماذا لماذا التحفز يجب عقلا ً ل ج د ولماذا هذه ا ل ن ت ي ج ة و ا ج ب ة عقلا ً اكتب ق ي ا ن ي مبدا أ عدل ل ت ن ا ض مبدأ عدم التناقض لو الخير البشري العقل البشري في شكل في هذا الشكل ف إ ن م ب د أ عدم التناقض هو أ ص ل ا ل أ ص و ل مبدأ عدل التناقض خلق الله سبحانه و ت عقد ا ل ى ع ا ل إ ن س ا ن يرفض التناقض د ا ئ م ن يرفض التناقض يرفضه ولا ي ح ب ل ه ب أ ي وجه من الوجود ومن هذا المنطلق ستاتي كلمه منطق ما هو الشيء المنطقي أ ي الشيء الذي يقبله العقل السليم هو الشيء الذي لا تناقض فيه هذا في أ ع م ا ق اعماق ان ا ل ع ق د يشعر به ا ل إ ن س ا ن قد لا يشعر به فيجد وجوبا في ع ق ل عقل كله واجب لازم عليه فيجد وجوبا و ا س ت ز ا ز ا في عقله أ ن تكون ا ل ن ت ي ج ة إ ث ن ا ء فيقول يجب عقلا أ ن تكون النتيجه مماثله ولا تتطور في العقل عنوان ا لأنه التناقض لماذا لانه ت يهدد الى م ع التناقض ذلك عقلاً الكثير من الأشياء يوجب عقلاً يوجب يوجب وجوداً من ولا يوجب ع ق ل ا وجودها ولا يتصور في العقل عدمه ا مفهوم حياه الشرطان مبدا عدم التناقل هذا لا يمكن شرحه بالتفصيل ل أ ن ه ا ربما متعلقه ا بين الفرس و ع ي ن الماضي لكن مفهوم م معنى لا يتصور في العقل عدمه العقل, عدم. العقل يرفض ذلك ما يصح في العقل وجوده. وجوده, وجوده وعدمه وهو ما يسمى ا ل ج ا د ب او يسمى اللسان ما يصح في العقل وجوده وعدمه هذا القسم أ و هذه مرتبه من الوجود يحكم العقل في ا ل م ي ت ا ن فالعقل يحكم في استوان وجودها وستوان ا ل عدمها إ ذ ا حكم العقل بوجودها فلا يوجد هناك إ ش ك ا ل و إ ذ ا حكم العقل ب ع ج ب ه ا فلا يوجد هناك إ ش ك ا ل ولا شك ان جميع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى والتي لم يخلقها والتي سيخلقها في المستقبل كلها لماذا من الجائزات من الممكنات يصح في العقل وجودها ويصح في والمرتبه ي س ت ف ع ع ق ل الاخيره المستحيل المستخيل عقلا المستخيل عقلاً عقل هو النقيض الواجب عقلا عقل. المستخيل عقل ما لا يتصور في العقل وجوده لا لماذا لا ي ت ط و ر في العقل وجوده ل أ ن العقل لو قدر وجودا سيترتب على ذلك مستحيلات عقليه كثيره جثم ث ل ا ي متحرك في نفس ا ل ل ح ظ ة ا ل ز م ن ي ة هو سبع متحرك العقل يرفض ذلك أ ص ل ا لو تغمض عينيك وتحاول تجاهل نفسك و ت ت خ ي ل ه لا تستطيع ولا توفق لذلك لماذا بسبب ع د د م ب د أ التناقض الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وركزه في الانسان ساكن متحرك خطان متوازيان ملتقيان في نفس ا ل ل ح ظ ة هل ي ص ق هذا هل يجوز أ ن نقول لا ساكن ولا متحرك جسم لا ساكن ولا متحرك هذا كله يستحيل في العقل وجوده هذه ا ل أ ح ك ا م ا ل ع ق ل ي ة ا ل ث ل ا ث ة وهذا التقسيم البدني والتقسيم البسيط للوجود ح ج م الوجود إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م ما يجب وجوده وما يجوز وجوده وما يستحيل وجوده كانت من أ ق و ى النظريات ا ل ع ق ل ي ة والفلسفات ا ل ع ق ل ي ة ضمن ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة التي دافع بها المسلمون عن ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة وجعلوها في شكل سياج عقلي في سياج شكل من أ ج ل أ ن يردوا الشبهات ومن أ ج ل أ ن يردوا على المشككين هذا المفكة هو المفكة الوجود وهو المفرق الوجود المفرق الفلسفة مفرق يسمى في الفلسفة الانتولوجيا, الأنتولوجيا. يعني ا ل ف ل س ف ة ا ل ح د ي ث ة ت ت ك ل ر في هذه المواضيع وتطنئ كثيرا في ذلك ل أ ن ا ل ف ل س ف ة تنقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م ف ل س ف ة المعرفه الابتسمولوجيه و ف ل س ف ة الوجوه اللونتولوجيه وكذلك فلسفه الجمال وفلسفه القياده ل ل ا في الصفات السلبيه الشيخ يقول يستحيل عقله يستحيل عقله أ ن يكون الله سبحانه وتعالى مشابها لوقت لا فيما معناه, فيما معناه نزه, نزه المولى سبحانه وتعالى أ ن يشابه ا ق ا ق ت ان يكون في محل نزه المولى عز وجل أ ن يفعل به تخصيص نزه المولى عز وجل عن الكثير من ا ل أ م و ر شرعا محضا شرعا تحت ذ ا ه ر ة قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعقلا لا يتصور العقل وجود النصائح ولا يتصور في العقل أ ن يوصف المولى عز وجل ب ص ف ة نقصه مفهوم إ ن شاء الله يستحيل عقلا ذلك ما معنى يستحيل عقلا هذا الذي قلناه لا يتصور في العقل و ج و د لو يجوز ا ل إ ن س ا ن س ف ه نقص في حق الله س ي ق ع في التناقض ل م يقع في التناقض مع النصوص ا ل ش ر ع ي ة س ي ق ع في التناقض مع عقله سيترتب على ذلك المستحيلات العقليه وهذا سياتي معنا في ا ل ا ا ل ه ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الكثير من ا ل ط ل ب ة ي ش ك ر عليهم ع ا د ة في ا ل د ر و س صفات المعاني وما المقصود الا المعاني صفات المعاني أ ي م ن ا ك معان خلقها الله سبحانه وتعالى مثلا هذا زيد تسمعون ب ل ي ه لان لكم لم ضرب زيد عمرا、بي. هذا زيد هذه ذاته ا ل آ ن هل, هل, هل, هل تتصور زيد موجود ولكنه لا يوصف بالوجود مستحيل هذا يستحيل عقل إ ذ ا وجد زيد فذاته موجود يوصف بالوجود هذه العلاقه بين ذات زيد وبين ص ف ة الوجود هي التي جعلت العلماء يقولون و ج و د ص ف ة ن ف س ي ة ما معنى ن ف س ي ة ن ف س ي ة أ ي ذ ا ت ي ة أ ي ص ف ة تدل على أ ن الذات موجوده ة م ف و م نتمر ع الصفات ك بطبعا بشرا ن ف س ي ة وهي ص ف ة و ا ح د ة ص ف ة الوجود من اين اتت ن ف س ي ة أ ي ذ ا ت ي ة بمعنى ص ف ة تدل على وجود الذات مفقوف ان شاء الله ا ل آ ن قد يتصور جزيل لكن بدون علم هل من ا ل ض ر و ر إ ذ ا وجد ز ي ن أ ن يكون من العلماء أ ب د ا ا ل آ ن قد ي ت ج د عمله ذ ا هو ع م ل قد ي ت ج د ع م ل ولكن يتميز عليه بالعلم ما الذي شكل سارقا بين ز ي ن و ع م ر هو العلم لان قال العلماء العلم هو معنى من المعاني قائم بذات ع م ر هي التي جعلت عمرو مثلا يخالف زيدا في ا ل ص ف ة الفلانيه او في ا ل ص ف ة الفلانيه فاذا ما معنى صفات المعاني هي المعاني ا ل ق ا ئ م ة بالذات ا ل ز ا ئ د ة عليها التي توج ب ا خ ت ص ا ر ا وتوجب إ ل ى اخيه ف ي ن ه ن ادم الصفات ا ل م ع ن و ي ة اي ا ل م ع ا ل ي اللائقه بذات الله ا ل ق ا ئ م بذاته سبحانه وتعالى ويجب له تعالى سبع صفات والصفات ا ل م ع ا ل ي هذا ما معنى الصفات ا ل م ع ا ل ي هي ا ص ف ا ت وهي م ع ا ل ي قائمه بذات الله سبحانه وتعالى يجيبها الشرع ويجيبها و عقله وهي الصفات الوجوديه ق ا ئ م ه بالذات انظر ماذا قال الصفات الوجوديه بمعنى هي معات موجوده وجودا حقيقيا قائمه بذات الله سبحانه وتعالى اي متصف بها كلمه قائمه بالذات ا ف ت ت ه ا متصف بها قائمه ب ذ ا ت تعالى اي متصف بها الاولى القدره وعرفها الشيخ ب ق ض ي ه وهي ص ف ة يتهت بها إ ي ج ا د الممكن و إ ع د ا م ه على و س ق الاراده ص ف ة يتهت بها إ ي ج ا د الممكن ما المقصود بكلمه الممكن أ ي م خ ل و ق ا ت ل أ ن المخلوقات المخلوقات جميعا إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نضعها في, في مرتبه ا ل أ ح ك ا م العقليه ة ي من صنف ا عقلاً. عقلاً. لذلك و او ا عقلا ا ا ج ج ب ل درج العلماء على قولهم الممكنات بمعنى المخلوقات التي ي ف و ى وجودها ويصح و عدمها وهي ص ف ة يتهتى بها إ ي ج ا د الممكن و إ ع د ا م ه الله سبحانه وتعالى يوج بقدرته ويعدم بقدرته الممكنه الذي يصح في العقل وجوده ويصح عدمه على الإيراني فمتعلقها الممكنات ف ا ل ت ا ع لك ك ل ب ه متعلقها الممكنات اظهر ل ف ا ئ د ة ع ظ ي م ة وهي ان قدره الله سبحانه وتعالى تتعلق فقط بالممكنات وهنا مساله اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقها لتوصيدها لانها فيها نوع تحتاج الى رصيد المخلوقات بذواتها وصفاتها وافعالها ضمن دائره الممكنات ابدا ابدا ابدا لن يكون المخلوق المال في ذ المستحيل ت ه او في, في واجب واجب عقلا لا يتصور في العقل وجوده هذا دائما ش أ ن ه العدم نحن نتحدث عنه ونحكم انه يستحي ل وجوده مثلما كنا خطان م ت و ا ي ا ن متقابلان في نفس الوقت موجود م ع ذ و م وموجود في نفس الوقت هذا و كله مستحيل عقلا ما الذي بقي لنا بقي لنا الممكن الذي يصح في العقل وجوده ويصح في العقل عدمه جميع المخلوقات ضمن هذه ا ل د ا ئ ر ة والله سبحانه وتعالى قدرته على ا ل إ ي ج ا د و ا ل إ ع د ا م هل لها حدود ليس لها حدود أ ب د ا ليس لمخلوقات الله سبحانه وتعالى ولا لقدرته حد على الخلق إ ي ج ا د ا و إ ع د ا م فقدرته م ط ل ق ة وهو على كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى اذن مسر أ ن ه يقول فمتعلقها الممكنات أ خ ر ج بذلك الواجبات والمستحيلات فقال العلماء ا ل ق د ر ة لا تتعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات قدره الله سبحانه وتعالى مجال تاثيرها الممكنات ولا تتعلقوا ي ج ا د ا واعداما لا بالواجبات ولا بالمستحيلات السؤال لماذا, لماذا؟ لانه م ذ ا ل أ لو جاد ذلك لن طارت ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة كلها و ط ا ر ت ط ق ص ق وتناقضا والكم سؤال لما رجعت من دمشق عمل في عثمانيه ا ل إ ن س ا ن قابلته في ا ل ح ا ف ل ة م ك ر ج من ك ل ي ة الاداء ه د و م ا ل إ ن س ا ن ي ة اختفاء الخلف قد ي د ك سؤال هل المولى عز وجل قادر أ ن يعدم ذاته سبحانه وتعالى نكتبها هذه نحب نحلوها لقائله قادر قادر اذا صفت ماله ص ف ت القدر صح قادر على اعدام ذاته ذات إذات من هذه ذات الله سبحانه وتعالى هل المولى عز وجل من ا ل م م ك ن ا ت أ و وجوده نحن جردنا في اول صفته واجب الوجود ما معنى واجب الوجود لا يتطور في العقل عدمه لو ت ق و ل المولى عز وجل يقبل العدم ح ذ ر نفسك إ ل ى طوفان من المستحيلات ا ل ع ق ل ي ة أ و ل ا من ف ل ق ه هل نتكلم عن اله ام عن مخلوق لانه سمى لعبه في ا ل ل غ ة هنا هو من شيء يقول من خلق يتكلم عن مخلوق بعدين يقولك الله لا تسد ر و ح إ ذ ا كان المن خلق ل م ة الله خلق هنا مفهوم لما نتكلم شيء عن الاله لا يصح لنا أ ن نقول من خلق الله مفهوم خيالي دائما إ ذ ا أ خ ط ف ن ا في ا ل أ ح ك ا م ا ل ع ق ل ي ة سنقع في ا ل ت ل ا ق ض سنقع في التناقض هل المولى عز وجل فيجب الوجود أ م ج ا د ز الوجود واجب الوجود إ ذ ا هل يتصور في العقل عدمه ابدا لا يتصور في العقل عدمه اذا ه ا ا السؤال هل هذا السؤال صحيح هل المولى عز وجل قادر على اعداد ل ج ا ت ه اذا أ ج ب ت نعم خطط إ ذ ا جاءتني اجبت بلا خط بل نقوله الله عز وجل لا يتصور في العقل اعلمه هو ليس مخلوقا من المخلوقات إ ذ ن هذا السؤال خاطئ وليس كل سؤال يبذل من جواب يعني سمحني لما يكفينا انسان يكلي لي سنين مع سنين يسالك مونتاج هل اردت ذهني بالوعدي له دائما إن اننا نحكي بخوف سؤال خاطئ هذا السؤال خاطئ مفهوم تشفى المبحر لذلك درج العلاج على قولهم القدره لا تتعلق بالواجبات والا لتعلقت بذاته سبحانه وتعالى ل أ ن المستحيل لا ي ت ط و ر في العقل وجوده لا ي ت ط ولو ر في ا ع ق ل جوزنا د ه ولو و ج أ ن ا ل ق د ر توجد المستحيل كذلك سيضر في م ر ح ة ا ل إ ل ه ي ا ت نفس الشيء ويقول لك ه ذ المولى ا عز وجل قادر و ي ح د ي ل ك بشيء لا يليق بذات الله وهو من المستحيلات العقليه هل يجوز أ ن يتخذ شريكا أن ي ا ل ع ل م ا هذا كله م س ت ح ي ل ع ق ل ل ا ا و ق د ر ة لا ت ت ع ذلك بقوله ا ل ق د ر ة لا تتعلق بالواجب ل أ ن ه يؤدي إ ل ى تحصيل الحظ ولا تتعلق بالمستحيلات ل أ ن المستحيل لا يتطور في العقل وجوده إ ن م ا تتعلق فقط ب ا ل م م ك ن ا ت إ ي ج ا د ا و إ ع د ا م وهو سبحانه وتعالى على كل شيء على كل شيء ق د ي ر واخيرا هناك سؤال هل هذا يؤدي إ ل ى نقص أ ن ن ا وصفنا الموت عز وجل بصفه نقص عندما قلنا القدره لا تتعلم بالواجبات أ و بالمستحيلات أ ب د ا بل هذا من تنزيه الله سبحانه وتعالى وهذا ما أ و ج ب ه العقل وما علمه الشرع ق ل وما عدمنا اياه الشرع بل وما أ ج م ع ت عليه ا ل أ م ة ولا تجتمع أ م ة على ظ ل ا ل ه لو أ ر ا د الله أ ن يتخذ ولدا لصف مما يخلق ما يشاء ابن حزم الظاهري في كتابه ا ل ف ص ا قال يجوز عقلا أ ن يتخذ ولدا فقال العلماء هذه من سقطات ابن حزم ل أ ن ه غاب عنه أ ن ا ل خ ب ر ة لا تتعلق ا بالمستحيل وهذه ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة قال العلماء هي لمن دار ل م ش ا ك ل في ا ل ب ل ا غ لو أ ر ا د الله أ ن ي ع ت خ د و ل د تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أ ر ج و أ ن اكون قد وصرت في تقرير يعني المعنى لماذا الشيخ قال فمتعلقها الممكنات يمكن انك تزيد الكسب فقط ز ي د ا ك ل م فقط بمعنى ا ل ق د ر ة لا تتعلق إ ل ا ب ا ل م م ك ن ا ت فقط إ ي ج ا د ا و إ ع د ا د ا فكل ممكن مقدور لله تبارك وتعالى اذن هو اكد ا ل م ع ل و م فكل ممكن مقدور لله تبارك وتعالى و ا ل ث ا ن ي ة ا ل إ ر ا د ة ا ل ص ف ة التي تليها هي ص ف ة ا ل إ ر ا د ه وهي ا صفه يتاتى بها تخصيص كل ممكن انظر دائما التنبيه عليهم لان الممكن هو الذي يقبل التخصيص والله سبحانه وتعالى مهزم عن ذلك وهي صفه يتاتى بها تخصيص الممكن بعض ما يجوز عليه فمتعلقها الممكنات ايضا فتاثير القدره تابع لتاثير الاراده كما ان تاثير الاراده تابع للعلم ما معنى تخصيص ممكن لبعض ما يجوز عليه ما قلناه في مبحث التخصيص الخصائص بالكائنات ل كلها سواء والله سبحانه وتعالى يخصص هذا بلون ويخصص هذا بحجم ويخصص هذا بشكل ويخصص هذا بزمان دون زمان بمكان دون مكان والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويخطاه يخلق ما ش ويختار سبحانه وتعالى ي ت أ ث ى بها ت خ ص ي ص الممكن ببعض ما يجوز عليه أيضا. فتاثير م ع ل ه الممكنه ايضاً ف ت أ ا ل ق د ر ة تابع ل ت أ ث ي ر ا ل ا ر ا د ة اكتب هنا هذا ترتيب تعقلي لما قال تابع هو في ا ل ح ق ي ق ة لا يوجد تابع ولا م س ب و ع حاشا لله سبحانه وتعالى ولكن درج العلماء مخاطبا في الحواشي حتى لذلك يتطور ت أ ث ي ر تأثير القدره تابع ا للمقاله ا تابعاً تابع ا ل ت أ ث ي ر ا ل ج ر ا د ة قال ا ل ح ل ا ء هذا ترتيب تعقلي ما معنى ت س ي ر تعقلي أ ي هذا س ل ي م في أ ذ ل ا ن الناس حتى ي ف ه م ا ل ع ق ي د ة ف ه م سليما نقول ل ل وجل ه عز يريد أ ن يخلق مخلوقا من في الزمن ا ل ف ل ا ن ف إ ذ ا جاء ذلك الزمن خلقه الله سبحانه وتعالى و أ و ج د ه بقدرته ف ا ل ق د ر ة ك ا ف ع ه للمراه ا ل ق د ر ة ا ل ت ا ب ع ة للمراه ا ل ت ب ا ع ي ة هنا ليس اما الصفات م ر ت ب ة في ذات الله حيا الله سبحانه وتعالى من هذا المعنى إ ن م ا ا ل ترتيب تعقلي في الاسم والله سبحانه وتعالى في صفاته لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه لا ترتيب ولا تقديم ولا تاثير إ ن م ا التقديم والتاثير والترتيب في الموجودات في المتاثر وليس الماثر سبحانه وتعالى فهو أ ر ا د منذ الاذن وتعلقت ا ل ق د ر ة بذلك تعلقا ص ل و ح ي ا فاذا جاء اجلهم لا يستخدمون س ا ع ة ولا يستخدمون فالترتيب في المخلوقات وليس في التفات الله سبحانه وتعالى. فهذا ترتيب تعقلي ا ل ق د ر ة ت ا ب ع ة ل ل إ ر ا د ة ا ل إ ر ا د ة ت ا ب ع ة للعلم تابعة هنا من أ ج ل أ ن نفهم من أ ج ل أ ن ن ت ط و ر ا ل م ر ح ث ت ط و ر س ل ي م ا ف ت أ ث ي ر ا ل ق د ر ة تابع ل ت أ ث ي ر ا ل إ ر ا د ة ك م ن ت أ ث ي ر ا ل إ ر ا د ة تابع للعلم إ ذ ا هذه الصفه الثانيه من صفات المعاني السؤال ذ وذلد ي يجيبها العقل عليها、الشرق. طيب العقل الشرق من ذ ا ب ا ل م ر ا ج ع ة حول م ب ح ث التقصير ما هي ا ل أ د ل ة على أ ن الله سبحانه وتعالى مريد بمعنى الدليل العقل الدليل على ذلك مخلوق من مخلوقاته قد بصف بالكثير من الخطار التي يخترها المخلوقات على ذلك كل مخلوق لم قد أحد أن من من من بصف مفهوم ان شاء الله ب ه د ا ت د ب ر العقلي لا بد من اختيار و ت خ ف ي ص اختيار من اختيار الله سبحانه وتعالى هناك كتاب من باب ا ل ف ا ئ د ة اسمه الله يتجلى في عصر العلم أ ل ف ه عامل ا ر ي ا ض ي ا ت البلجيكي مشهور اسمه جون ك ر ا ف ر م و ن س م ا كله حول التحصيل د ل و على ا ل ا ر ا د ل أ ل ف ه اجانب لا يوجد فيه ولا عدد من العلماء من المسلمين عقدوا د و ر ة ع ل م ي ة واطلقوا عليها اسم الله يتجلى في عصر العلم يتكلمون عن خ ط ا ئ ص ع ج ي ب ة غ ر ي ب ة في المخلوقات يعجز ا ل ع ق د البشري عن استيعاب تعقيدها وجدت في مخلوقات لا حول ولا ق و ة لها وعلى ر أ س ه م ذلك الحيل الصغير الذي ينير بالضوء في الليل الحشرة حللوا ا ل م ا د ة ا ل ك ي م ي ا ئ ي ة التي ينبعث منها ذلك الضوء فوجدوا الكثير من المعادلات ا ل ف ي ز ي ا ئ ي ة ا ل م ع ق د ة حتى تكون ا ل ن ت ي ج ة ذلك النور هل ت ي س الحشره ل ا علم ب ف ي ز ي ا ء ا ن و و ي ة إ ذ ا ما الذي اختار وما الذي خففه الله سبحانه وتعالى عام عقد هذا الاجتماع خبع هذا ثم الكتاب الله وقد شاهد شاهد الله الله الله. والثالثه ق د شَهِدَ ش ه ه د مِنْ أ ه العلم لا تنفيدياته م العلم. وهي ن ص ف ة توجب تمييزا محيطا لا يحتمل النقيض ا ل ص ف ة ا ل ث ا ل ث ة ص ف ة العلم وهي ص ف ة توجب تمييزا محيطا لا يحتمل النقيض لماذا أ ض ا ف ا ل ش ي خ لا يحتمل النقيض و م ا ل ل الكتاب هذا الصغير لكن م ل ي ب ا ل أ س ر ا ر لا يحتمل النقيض ب ح ا هل ا ل أ م و ر المعلومات بالنسبه لله سبحانه وتعالى ن س ب ي ة قدره الله سبحانه وتعالى مطلقه、كنت. فلا يعجبه سبحانه وتعالى لا قليل ولا كفيف لا صغير ولا كفيف لا سميع ولا وطيف ويؤمن ك لأن بالنجاح فقط وعلمه سبحانه وتعالى كذلك, علمه سبحانه وتعالى كذلك. هل هناك قليل وكثير ب ا ل ن س ب ة لعلم الله المطلق أ ب د ا ب ا ل ن س ب ة ل ع ل م ا ل ب ش ر المحدود هو علم نسبي يختلف حسب القليل والكثير حسب الصغير والكبير حسب السريع والبطيء والله م ن ذ ر عن ذلك كلها م ن ك ف ة له انكشافا تاما لا يحتمل الجهل والنقيض بحقك و أ ح ص ى كل شيء عددا كم هي عدد حبات الرمال أ ح ر ا ر لا يعطيها إ ل ا هو سبحانه وتعالى هو الذي خلقها ان في المعتدله لم ي ح ك م ا ل ع ق ل المستمر من الرشاق قال يعلم ا ل أ م و ر ب ا ل ك ل ي ة ولكن لا يعلمها ب ا جد ل ج ز ئ ي ة وهذا فيه نقص في ح ق ذ ا ت الله سبحانه وتعالى ا ي ة ص ر ي ح ة أ ل ا يعلم من أ ل ا يعلم من خلق سبحانه وتعالى وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى ا ذ ا توجب تلميذا محيطا لا يحتمل اللطيف قال فمتعلقها جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات هنا لم يقل الممكنات فقط الواجبات هو عالم بذاته سبحانه وتعالى وعالم بصفاته سبحانه وتعالى وعالم بافعاله من الذي علمنا أ ن ه سبحانه وتعالى متصف بكذا وكذا هو الله سبحانه وتعالى الذي علمناه وكذلك عالم له علم محيط بجميع الجائزات الدليل على ذلك ا ل ق ر آ ن الكريم و أ ح س كل شيء عددا سبحانه وتعالى وكذلك ع ل م محيط بالمستحيلات فالله سبحانه وتعالى نزه ج نفسه ونزه ذاته و ت عما ا ل ى ع لا يليق به من المستحيلات فهو تعالى العالم على ا ل إ ح ا ط ه والتفصيل ر الرابعة ا الحياة الصفة الحياة ب ع ة و َ ا ل ْ ي ُ صفه َِ ة تصحح َُِّ لمن َِْ قامت ََْ به ِِ انظر الشيخ هنا يتكلم ع ل ى العموم يعني يتكلم بصفه عامه قال من تصحح ِّ لمن َِْ قامت ََْ به ِِ وكانك هنا يشرح صفه الحياه شرحا عاما يعني لغويا من اجل ان يفتح به المعنى الاختلاف وهي لا تتعلق بشيء صفه الحياه هي تصحح لمن قامت به ان يكون مدركا لذلك قصه الحياه العلماء قالوا القدره توجب توجب م ر د و ر ا ت والعلم ج ب م ر د ا و توجب م ع ل و م ا ً أ و م م ع ل و ا ت إ ل ى أخيره. و ص ف ة الحليله توجب شيء هذا ما معنى ليس لها متعلقات إ ذ ا أ ن ه ا تصحح لمن قامت به ان ً أ أن يكون أن يكون مدركا ً فعندما ن ق و ل ا ل ل ه سبحانه وتعالى عالم الله سبحانه و ت عالم ى ع ا فله سبحانه وتعالى مدرك للمعلومات محيط بها محيط ب هذه ا سبحانه وتعالى ه مدرك للمعلومات ف ئ ة ا ل ح ي ا ة تصحح لمن قامت به أ ن يكون مدركا ف ا ر هناك خلاف يعني بين ا ل م د ر س ة ا ل ا ش ع ر ي ة و ا ل م د ر س ة ا ل ب ش ر ي ة وهذا يعتبر حذاء في فراء ا ل ع ق ي د ة وليس في أ ص و ل ه ا لا يترتب عليه لا تكفير ولا تضليل ولا أ ي شيء هل هي ص ف ة م س ت ق ل ة بحيث تعد من صفات ا ل م ع ا د ي ص ف ة الاضرار لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر وهو يدرك ا ل أ ب ص ا ر أ م لا تعد ص ف ة إ ن هناك صفات الاضرار التي هي العلم السمع البصر مفهوم صار خلاف بين ابي الحسن الاشعري وابي منصور الماتريد المهم فهمنا ما معنى الحياه صفه تصحح بما قامت به ان يتصف أن ف بالامراء لو لم يصف سبحانه وتعالى بالحياه لو وصف ب ن ص ي ف الحياه الذي هو الموت ولو كان سبحانه وتعالى ميتا لما كان مدرا فلا يصح منه لا الفعل ولا القدره ولا الاراده ولا كل شيء و ا ل ر ا ب ع ة ا ل ح ي ا ة وهي ص ف ة تصحح ل م ن قامت به أ ن يصطف بالادراك وهي لا تتعلق بشيء ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يصحب بما علمنا و أ ن يزدنا علما وعملا متقبلا برحمته يا أ ر ح م الراحمين إ ن أ ط ب ت فتوفيق من الله سبحانه وتعالى واخفضت فمن اجلي ومن الشيطان وفضل الله وذلك على سيدنا محمد وجزاكم الله خ ي ر